لآل موسوعه النابلسي ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن سميع عليم. إذ قالت موسوعه م ا ل ن ر ب ي إ ن ي نذرت ل ك م ا في بطني م ح ر ا ف ت ق ب ل مني إنك أنت ا ل س م ي ه Okay.、Oh, مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا Sad.